أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في والسماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 عبد الله وأياته يؤمنون، ويل لكل أفئك أفيد، يسمع آيات الله تتل عليه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.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 عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات رب بهم لهم عذاب من رجس أليم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري ألف الكافر بأمره ولتبتهو من فضله ولعلكم تشكرون. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَ الْإِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ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 ولقائتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا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 بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم ما يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض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 هذا كتابنا ينصق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رض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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُرْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَأْنِسِينَ سَيُصِيبُهُمْ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ